يوم إنت جب قلب صافي يوم إنت صدّت وجافي أظن يا زين كافي هذا الزعل والعناء. <تصفيق> يوم إنت جب قلب صافي يوم إنت صدّت وجافي أظن يا زين كافي هذا الزعل والعناء. تسمع وتوحي ترحي من الشوق زاد ترحي <سؤال> من الشوق زاد خيرت <سؤال> قلبي وروحي وحطمت فيني طموحي أرجوك تسمع وتوحي ترحي من الشوق زاد ترحي من الشوق <سؤال> زاد يوم النوم <سؤال> تبدوك